ان بكل تسبيحه حص صدقه وبكل تك وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن منكر صدقه وفي بضي احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر الا رأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر هذا الحديث كنا قد بدان الكلام حوله في دروس ماضية وخلاصته أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين أن يكتسبوا كثيرا من الثواب من خلال أعمال يؤدونها هذه الأعمال منها ما يتعدى نفعه الى الاخرين ومن اظهر ذلك المال يعطى للمحتاجين والفقراء وهو الذي يسمى بالصدقه ومنه ما هو واجب كزكاه او كالزكاه وصدقه الفطر ومنها ما هو مستحب ومندوب إليه وهو كسائر الصدقات والنبي صلى الله عليه وسلم كان حث أمته على الصدقة فكان ذوي الجدة وأصحاب الأموال والأغنياء ينفقون من أموالهم على المحتاجين وأحس فقراء المسلمين بأن الأغنياء سيفوزون عليهم ويسبقونهم بهذا الإنفاق الذي ينفقونه وبهذه الصدقات التي يعطون خصوصا وإنهم لا يجدون ما ينافسون فيه الفقهاء الأغنياء فعرضوا أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم شيء أو يدلهم على شيء يسابقون فيه وينافسون فيه الأغنياء فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أفضل ما يجلب على الإنسان الخير والأجر والثواب هو ذكر الله سبحانه وتعالى من خلال التسبيق والتهليل والتحميد والتكبير وإن الله سبحانه وتعالى يثيب على هذه الأذكار الخير الكثير والأجر العظيم وهو أمر لا يحتاج إلى رأس مال وإنما يحتاج إلى أن يشغل الإنسان نفسه بذكر الله ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء انواع الذكر والتزموا بها عمل بها ايضا الاغنياء لانهم يتطلعون الى ما يتطلع اليه الفقراء من ذواب الله وحس الفقراء بانهم قد شاركهم الاغنياء في هذا النوع من الصدقات ومن الأجور فجاءوا إلى الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء وأن فضل الله واسع وأن الأغنياء هم عباد الله كما أن الفقراء عباد الله وان ما خصهم الله به من مال في هذه الدنيا وقد سخروه في طاعه الله وفي الانفاق في سبيل الله امر الله سبحانه وتعالى يثيبهم عليه لا سيما وقد جاء الوعد في كتاب الله كقوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي إلى غير ذلك من الآيات لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد سائر الأمة أغنياءها وفقراءها إلى أن هناك باب من أبواب الخير يمكن للإنسان أن يكتسب فيه الأجر والثواب وإن لم يكن من الصدقات المالية فإنه مما يبذل للآخرين من خلال خدمات وإعانات ومساعدات وتعليم وتفقيه وتذكير كل ما ينتج منه خير للآخرين كأن تعلمه أو تعينه على فعل طاعة أو تعينه على قضاء حاجة أو تعينه على أن يجد من ما يحتاج إليه من أمور الدنيا والدين فإن هذا ايضا يعد من باب الصدقات ويعد من باب الأجور ولا ينبغي للإنسان إذا لم يكن عنده مال أن لا يسهم في الخير بل عليه أن يسهم من خلال تعليم الغير فإن تعليم الآخرين فيه خير واجر، لأن من أسدى إلى إنسان حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقصه من أجور العاملين شيء وهكذا إعانة هؤلاء على الخير بل إن الإنسان عندما يعمل الخير لنفسه الله تعالى يجازيه عليه وكذلك إذا فعل الخير لأهله حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى اللقمة يرفعها الرجل الى, فم في إلى فمرأته يعني إلى فمها يثاب على ذلك بل إن الإنسان يأتي شهوته ويثاب على ذلك أيضا لأن صرفه عن الحرام واستغناءه بالحلال واغناءه أهله عن فعل الحرام ما ليس بمحمود لا شك انه يفاب على ذلك فعلينا اذا ان نتنبه الى ان الخير ليس محصورا فقط في الاموال وفي الصدقات المالية بل انه يكون في كل نفع يقدمه الانسان الى الاخرين وقد عالج الامام ابن رجب رحمه الله في هذا الكتاب المبارك هذه المسألة واستفاض في الكلام عليها اعني الإعانات والمساعدات والصدقات غير المالية لأن فيها نفعا للآخرين وكل ما ينتفع به الناس يثيب يفيب الله عليه العبد، لكنه أشار أيضا إلى جزئية لطيفة وهي هل كل فعل يقوم به العبد يثاب عليه او ان هذا الفعل يفتقر الى نية هذه مسألة عرضها رحمه الله و في اول الامر ان عموم الاحاديث وعموم النصوص التي جاءت تشعر بان الامر لا يفتقر الى نية بل مجرد الفعل يثاب عليه العبد لكن جاءت نصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبه الناس الى ضرورة وجود النية في تحويل العادات الى عبادات وفي اكتساب الاجر لان الانسان قد ينام ويأكل ويتعلم العلم لكن إن لم يقصد به وجه الله وإن لم يقصد به الاعانه على الطاعة فإنه لا يثاب عليه أما متى وضع في قسبانه أنه يريد به وجه الله يريد به الدار الآخرة يريد به أن يستعين به على طاعة الله أن ينصرف به عن السوء وعن معصية الله فإنه بهذا يتحول كل عمل عادي إلى عبادة ينال عليها العبد الاجر ثم بعد ذلك أشار المؤلف إلى قضية هامة جدا وهي مسألة الذكر واعتبرها ايضا من الصدقات ومن الأعمال التي يثاب عليها العبد بل ان الاذكار التي تعبد العبد بها التي يذكر الله تعالى بها التي ينزه الله تعالى بها التي يسبح الله تعالى بها افضل من كل اعمال الصدقات وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق العبد للعبادة والغاية من خلقه إنما هو أو إنما هي أن يعبد الله كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه ولا شك إن اشتغال العبد بالعبادة هو تحقيق لهذه الغاية وأما شغاله بما ينفع الناس بما يعود عليه بالنفع وبما يعود على غيره بالنفع إنما هي وسائل إنما هي وسائل وليست غايات ومن هنا كان الثواب على الغايات أعظم من الثواب على الوسائل أعظم من الثواب على الوسائل الوسائل ثم إن الله سبحانه وتعالى أعلمنا وأخبرنا بأن مساعدة الآخرين وتعليم الآخرين وتقديم وجوه الخير للآخرين يستفيد منه العبد وربما استفاد ثواب من يعمل به ومع ذلك فهذا كله يعتبر محدودا في مقابل ما يتفرغ فيه العبد لعبادة الله سبحانه وتعالى لذكر الله لتسبيح الله لتنزيه الله وقد جاء الاحاديث الأحاديث تبين فضل الذكر فإذا كان سبحان الله تملا الميزان والحمد لله تملا ما بين السماء والأرض ولا إله إلا الله تعدل الكون من حيث الوزن لا شك أنها أشياء عظيمة وكلما أخلص العبد فيها وكلما سبح العبد ربه بها ونزهه وعظمه كلما كان الثواب أعظم والأجر أعظم ومن هنا كان لف نظر المسلمين إلى أن يشتغلوا بالذكر وأن يقضوا جزءا من أيامهم ومن أوقاتهم لذكر الله هو الذي يتوافق هو الذي يناسب وجودهم وخلقهم فما عليهم ان ينصرفوا عن ذلك للوسائل نعم هذه الوسائل محمودة لكنها هي توصل الى ذكر الله واذا بلغ الانسان ووصل الى معرفة ربه والثماء عليه وحمده وذكره وتنزيهه بلغ الغاية وبلغ الهدف لذلك جاء هذا الحديث مختتما فضل الذكر وبيان ما أعده الله سبحانه وتعالى للذاكرين كنا وقفنا في الكلام حول هذا الحديث عند قوله قال والصدقة بغير المال يعني نحن عرفنا أولا ثواب الصدقه بالمال ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الفقراء إلى أن يتصدقوا بما ليس بمال مما يقدرون عليه هنا يشير الإمام بن رجب رحمه الله يقول والصدقه بغير المال نوعان أحدهما يعني الصدقة بغير المال ما فيه تعديه الاحسان إلى الخلق فيكون صدقة أيضا فيكون صدقة عليهم وربما كان أفضل من الصدقة بالمال وهذا كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه دعاء الى طاعة الله وكفر عن معاصيه وذلك خير من النفع بالمال لان النفع بالمال قد يكون محدودا يعطي الانسان الفقير كسرة من خبز فيأكلها في حينها ويستفيد منها يعني من طاقة هذا الطعام فترة ثم ينتهي لكن عندما يرشد إلى خير ويعلم أمرا بمعروف وينهى عن منكر يبقى هذا العمل مستمرا معه طوال حياته يتجدد ثوابه بتجدد الفعل لذلك كان أفضل من صدقة المال وذلك خير من النفع بالمال وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم فإن هذا يبقى ثوابه ما بقي الانتفاع به قد مر بنا أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه فإن من علم إنسانا آية من كتاب الله لا يزال يحصل على ثواب هذه الآية من قراءة هذا المتعلم كلما قرأ هذا المتعلم القرآن أو الآيات التي تعلمها أو الفقه الذي تعلمه يثاب المعلم على ذلك لأنه من سن في الإسلام السنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيء قال وخرج ابن مردويا باسناد فيه ضعف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من كان له مال فليتصدق من ماله ومن كان له قوة فليتصدق من قوته كيف يتصدق بقوته يعني يعين الناس على تحقيق ما يحتاجون كان يعين الضعيف على الحمل يحمل له متاعه ينقل له ما ثقل من المتاع إلى غير ذلك هذا هو التصدق بالقوة ومن كان له علم فليتصدق من علمه لكن يقول لعل هذا الحديث الذي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه موقوف عليه ومعنى موقوف عليه يعني أنه من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم نعم معنى شابه في كلمة يعني قال وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم أي إن هذا من الخير ومن الصدقات التي يتعدى نفعها وهي ليست من النفقات المالية قال وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن سمرتا يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أفضل الصدقة اللسان قيل يا رسول الله وما صدقة اللسان قال الشفاعة تفك بها الأسير وتحقن بها الدم وتجر بها المعروفة والإحسان إلى أخيك وتدفع عنه الكريهة أي استخدامك اللسان في هذه المواطن يعد من الصدقات وهو من الصدقات غير المالية ونفعه ربما كان أعظم من النفع المادي قال وقال عمر بن دينار رحمه الله وهو من علماء التابعين قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من صدقة أحب إلى الله من قول يعني قول حسن قول يعود على الإنسان بالنفع ألم تسمع إلى قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذان قال اخرجه ابن ابي حاتم يعني ذي كتابه في التفسير قال وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان من الصدقة ان تسلم على الناس وان تطليق الوجه خرجه ابن ابي الدنيا أي إنه من الصدقات غير المالية وثوابها ربما كان مثل ثواب المال أو يزيد وقال معاذ رضي الله تعالى عنه تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة قال وروي مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يزال المصنف يستطرد في بيان أنواع الصدقات غير المالية. قال ومن من أنواع الصدقة يعني غير المالية كف الأذى عن الناس. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان والجهاد في سبيل الله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها أنفسها عند أهلها. والمراد الرقاب هنا إما أن تكون من الحيوان ان كانت للذبح او تكون من المماليك ان كانت للعتق من يريد ان يعتق رقب في سبيل الله عليه ان يبحث عن انفسها ومعنى انفسه يعني اكثرها واغلاها اكثرها ثمن واغلاها ثمنا هذه التي تسمى بالانفس يعني الافضل قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا قلت فان لم افعل قال تعين صانعا يعني على صناعته وهذه من الصدقات غير المالية وتصنع لاخرق الاخرق هو الجاهل او الاحمق الذي لا يحسن الصنعه لا يحسن عمل شيء فمن الصدقه علي ان تعمل له او تعينه او تعلمه او تدربه كل ذلك يعد من الصدقه قلت يا رسول الله ارايت ان ضعفت عن بعض العملي يعني ما استطيع أني أساعد الناس أو أني أقدم لهم شيء فهل يمكن أن أفيد من عملي لأن عندي أو لأني ضعيف ما استطيع المساعدة بهذا الباب فهل يمكن للإنسان أن يجد أسلوبا آخر ومنهجا آخر يفيد منه شيئا من الثواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نعم تكف شرك عن الناس تكف شرك عن الناس فإنك إن كففت شرك على الناس يعطيك الله ثواب هذا يعني يجري في ذهنك ويخطر في بالك أن تفعل شيئا ثم تنظر في هذا الشيء الذي تريد فعله، فتجد أنه يؤذي الآخرين ويسيء إليهم فتمتنع عن فعله من أجلهم فإنك إن فعلت ذلك تثاب على هذا الترك لأنك بهذا حبست السوء والشر عنه قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة هذا الحديث أشار أنه أغرجه الشيخان البخاري ومسلم فقد جمع وجوه الصدقات غير المالية وجوه الصدقات غير المالية سواء كانت إيجابية أو كانت إيه؟ سلبية قال وقد رؤيا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يعني هذا الذي مر بنا زيادات أخرى فخرج الترمذي يعني في جامعه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقته وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة يعني أن تدله على الطريق وإماطتك الحجر والشوك والعظمه من الطريق لك صدقة وهذه كما مرت بنا أنها شعبة من شعب الايمان حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام الايمان بضع وستون 60 شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان ومن لطائف الاستنباط في هذا الحديث ما ذكره بعض اهل العلم قالوا ينبغي لمن اراد ان يميط اذى من الطريق ان يصحبه بقول لا اله الا الله يقول لا اله الا الله عند اماطته الاذى ليجمع بين اعظم واقل شعبه ليجمع بين شعبتين بين هاتين الشعبتين اعلى شعب الايمان وادنى شعب الايمان اما اعلاها فبقلبه وبلسانه واما ادناها فبفعله قال وافراغك في دلوك وإفراغ وافراغك من دلوك في دلو اخيك لك صدقة يعني ان لم يكن إلا أنك تؤثر أخاك على نفسك فإن هذا من خير الصدقات والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يؤثرون على أنفسهم كما جاء في وصفه للأنصار حيث قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا ما جاء في حديث ابي ذر زيادات جاءت في جامع الترمذي يعني مما لم يذكر في الصائحين وهي كلها يعني تنبيه الى صدقات يقدمها الانسان من غير المال قال وخرج ابن حبان في صائحه من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن ادم الا عليها صدقه وسيمر بنا في الحديثة الاتي ال ال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامه من الناس عليه صدقه ومعنى كل سلامه يعني كل جزء من اجزاء ابن ادم وقد أخصيت أجزاء ابن آدم فوصلت نحو من 360 جزءا والإنسان يحتاج إلى أن يتصدق عن أجزائه 360 جزء يوميا لأن هذه الأجزاء ربما قصرت أو خابت في معصية فمن أجل أن تطهر وأن يكفر عنها يحتاج تحتاج إلى أن يتصدق عنها فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الصدقه عنها الأصل يعني أن يتصدق الإنسان عنها مثلا بعتق الرقبة لأنه إذا عتق رقبة فإن الله سبحانه وتعالى يعتق عن كل جزء منها جزءا منه من النار لكن اذا لم يجد فشرع له النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار وشرع له التسبيح والتهليل والتحميد فانها من الاعمال التي يثاب عليها العبد اعظم الثواب قال وخرج ابن حبان في صحيحيه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس قيل يا رسول الله ومن أين لنا صدقة ومن أين لنا صدقة نتصدق بها قال إن أبواب الخير لكثيرا التسبيح والتكبير إن أبواب الخير لكثيرة ها؟ ما سمع لا إن أبواب الخير لكثيرة التسبيح التسبيح والتكبير والتهليل ليست من أبواب الجنة وإنما هي من أبواب الخير التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الاذى عن الطريق وتسمع الاصم وتهدي الأعمى وتدل المستدلة على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيثي وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك إذن فهو يعني من أبواب الخير وهي كلها من الصدقات غير المالية بل إنها صدقات عن أجزاء الجسم قال وخرج الإمام أحمد يعني في مسندي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يعني الحديث نفسه هو الحديث الواحد لكنه جاء بروايات مختلفة وقد يقول قائل كيف تكون هذه الروايات المختلفة والحديث واحد الجواب إن الراوي أبو ذر رضي الله عنه يكون قد حدث بهذا الحديث مرات وفي كل مره يحدث بجزء لا يحدث به بجزء اخر ويكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كاملا فجزاه ومن هنا كل راو يروي ما سمعه قال وخرج الامام احمد من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ذهب الاغنياء بالاجر يتصدقون ولا نتصدق قال وأنت فيك صدقة رفعك العظمى عن الطريق صدقة وهدايتك الطريق صدقة وعونك البعيفة بفضل قوتك صدقة ومعنى بفضل قوتك يعني بما يزيد عن طعامك وبيانك عن الأعتم او الاغتم هكذا بيانك عن الاغتم صدقه والمراد بالاغتم يعني الذي لا يستطيع الكلام لافه في فمه او في لسانه كان يكون في فمه كسر او في لسانه يعني ثقل فان كنت تفصح عنه وتبين للناس حاجته فكانك تتصدق به عليه قال ومباضعتك امراتك صدقه يعني معاشرتها قلت يا رسول الله ناتي شهوتنا ونؤجر قال ارايت لو جعله في حرام أكان ياثم قال قلت نعم قال افتحسبون قال افتحتس أفتح أفلا بالشر ولا تحتسبون بالخير وفي روايه اخرى اي رواها ابو ذر ايضا والذي رواها عنه هو الامام احمد قال قلت قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك صدقه كثيره فذكر فضل سمعك إن فيك صدقة كثيرة هكذا عندكم النسخة فذكر فضل سمعك وفضل بصري وفي رواية أخرى للإمام أحمد قال إن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن, الطريق عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسي ولك في جماعك زوجتك أجر قلت كيف يكون لي أجر في شهوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيرا فمات أكنت تحتسب به قلت بل قلت نعم قال فأنت خلقت قلت بل الله خلقه قال فأنت هديت قلت بل الله هداه قال فأنت كنت ترزقه قلت بل الله كان يرزقه قال كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فإن شاء الله أحياه وإن شاء ماته ولك أجر يعني في هذه المباضعة هنا سؤال يقول الافضل للمريض القصر ام الجمع للصلوات الجواب المرض لا يشرع فيه القصر المريض اذا كان مقيما في بلد القصر انما يكون للسفر أما الجمع فيمكن أن يشرع للمرض معنى ذلك لو أن إنسانا مريض مرض مريض ولا يستطيع أن يؤدي الصلاة قائما فيصلي جالسا فإن لم يستطع فيصلي على جنب أو مستلقيا هذا ما رخص للمريض لكنه لم يرخص له قصر الصلاة لأن قصر الصلاة خاص بالسفر وشرع للمريض أن يجمع بين الصلاتين ما يسمى بالجمع الصوري بأن يؤخر صلاة الظهر إلى قبل دخول صلاه العصر بما يمكنه من صلاه الظهر فيصلي الظهر فيكون قد حان وقت صلاه العصر فيصلي العصر وهذا المريض انما يفعل ذلك في الغالب لانه يشق عليه التطهر والوضوء لكل صلاه فهو اذا له ان يجمع بين الصلاتين والنبي صلى الله عليه وسلم كان علم امراه كانت تستحاض بان تغتسل لكل صلاه فان كان يشق عليها تؤخر الظهر وتعجل العصر تغتسل لهما غسلا واحدا وهكذا المريض والمريض لا يقصر من الصلاه وانما يصلي الرباعيه اربعا والثلاثيه زلاذا والثنائيه ركعتان والله اعلم كلما تحلل يذهب الى التنعيم من اجل اخرى الاصل هو ان الانسان اذا اراد ان يعتمر يخرج من بلده ليؤدي عمره واحده والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعتمر اربع عمر ولم يجمع عمرتين في سفر واحد وانما كان ينشئ العمرة من المدينة او ينشئها من مواقف الحج او العمرة من خارج مكة ويؤديها ويكتفي بذلك والإخوان الذين يأتون إلى العمرة عليهم أن يشتغلوا ويكسروا من الطواف ببيت الله فإن أهل مكة عمرتهم الطواف وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف أي كلما طاف الإنسان ببيت الله كأنه اعتمر فلا موجب للخروج إلى الحل والدخول في إحرام ثم العودة كل يوم إلا إذا كان يعتمر عن الغير. إن كان يعتمر عن الغير مثلا شخص قدم إلى مكة ويريد أن يبقى بمكة اسبوعا وقد علم أن أبويه لم يعتمر وقد مات وكذلك أجداده ما حج ولا اعتمر وقد ماتوا وأراد أن يبرهم بهذا الفعل ان يعتمر عنهم فله ان يفعل ذلك ان شاء الله يخرج الى التنعيم او الى الحل ويحرم بالعمرة عن ابي او عن امه او عن اخيه او عن اختيه او عن جده او عن جدته الذين لم يعد المناسك الحج والعمرة ويعتمر عنهم وبهذا يكون. قد أكسبهم أجرا بل إنه يسطط عنهم العمرة الواجبة بهذا الصنيع وإثابه على فعله مثل ثوابه هذا أفضل ما ينبغي فعله لكن لو أن إنسان خرج واعتمر لا نستطيع أن نقول إن فعله ليس بصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلبت منه عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن أدت مناسك الحج أن تعتمر فأرسل معها أخاها عبد الرحمن من ابي بكر رضي الله تعالى عنهما إلى الحل إلى التنعيم فأحرمت وجاءت وطافت ببيت الله وسعدت وهذه المساله هي محل نزاع بين اهل العلم حيث ان كثيرا منهم يعللون هذه العمره وانها يعني خاصه وانها ليست حكما عاما وان النبي صلى الله عليه وسلم راعى فيها ظروفا معينه لذلك قالوا بعدم مشروعية تكرار العمرة لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك وهم في مكة وإنما كان الواحد منهم إذا أراد أن يكرر العمرة ينطلق من خارج مكة يعني إن كان يسكن في الطائف فيأتي من الطائف وإن كان يسكن بالمدينة فيأتي من المدينة أما أن يكون باقيا في مكة ثم يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة ويأتي بها على سبيل النافلة قالوا ان هذا يعني ما اثر وما عرف وما اشتهر بين الصحابة رضي الله عليهم والذي يظهر لي والله اعلم ان الانسان الاولى له ان يشتغل ب الصلاة وبالطواف في مكة لأن أجر الثواب في مكة ثواب الأعمال يضاعف إلى مئة ألف والإنسان الذي يكثر من الطاعات كراءة القرآن الصلاة الطواف ربما حصل على الثواب أو أعظم من ما لو خرج لأداء العمراء لأن الذي جاء في الحديث في تكرار العمره قوله صلى الله عليه وسلم العمره إلى العمره كفاره لما بينهما العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لكن الأفعال التي يقوم بها العبد في مكة مثل الصلاة بمئة ألف صلاة وهكذا الطواف وقراءة القرآن والتسبيح والذكر فإنه يستعيض بها بل ربما كان ثوابها أعظم من مجرد أداء العمر والله أعلم لكن لو حب أن يعتمر وخرج لا نستطيع أن نقول إن فعله ليس بالصحيح يقول هل النوافل في الحرم المكي أو هنا تضاعف كما تضاعف النوافل مثل الصوم والسنن هل الصلاة في الروضة لها فضل خاص؟ هل هناك زيارة يشرع تكرارها من الزيارة أو في كلام ما هو أمر؟ أما الصلاة في هذا المسجد فإنها تضاعف النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا. خير من 1000 صلاه فيما سواه واما في بيت الله في مكه المكرمه فالصلاه ب الف صلاه تقول هل تضاعف النوافل نقول نعم ما دام الصلاه فانا تضاعف سواء كانت فريضة او ايه او نافله وأما الصلاة في الروضة فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال ما بين بيته ومنبر روضة من رياض الجنة وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد هناك سارية يتحرى الصلاة عندها يتحر الصلاة عندها وقد علمت عائشة رضي الله عنها عددا من التابعين بأن هناك في المسجد سارية وهي تقع في الروضة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا, إذا دخل المسجد يتحرى الصلاة عندها ثم أعلمت ابن أختها وهو عروه بن الزبير موضع هذه السارية وهي التي تسمى بسارية عائشة رضي الله تعالى عنها